يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلاب رجس من عمل الشيطان Rijasu min amel şeytan, fal tanbuhu lağallkom tuflehun.